حصري على موقع مارادنا. com. ما حكيتش لحد مامشيش زعلان شوف حالي ازاي الناس صعبه اصعب احساس تصعب عالناس واللي استنيته يمد ايده ما بقتش بتفرق كل لما اشوف حد بلاقيك فعينيك والخوف من الجاي ازاي هدى لا عرفت انساك ولا عشت معاك وبقيت بشتقلي اللي انت بقيت مش ممكن تشتقله مش قادر انسى ولا شفت الناس يا من بعيد الدنيا لسه واقفه وما فيش بعدك دي كل اللي عارفه ان الحياه دي ما تساويش طول ما انت لسه رجعت ليش مش قادر أنسى ولا شفت الناس يا من بعيد الدنيا لسه واقفه وما فيش بعدك دي كل اللي عارفه ان الحياه دي ما تساويش طول ما انت لسه رجعت لي I'm بيطول واقف على بابك وهو بابك مفول طب قولي ازاي هوصل للجهاي ده انا كل طريق بعدك بمشي بلاقي ايه بيضي عامي انا نفسي فسكة بتوصل لرجوع من غير ما امشيها وارجعها موجوع انا فين الاقيك ده انا من بعديك كل لما بسلم يوم على حد بخاف ليودعني مش قادر انسى ولا شفت الناس يا من بعيد الدنيا لسه واقفه ومافيش فيش بعدك جتت كل اللي عارفه ان الحياه دي ما تساويش طول ما انت لسه ما ليش مش ولا شفت الناس يا من بعيد الدنيا لسا فيش بعدك كل اللي عارفه إن الحياة دي ما なお